A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahirrahmanirrahim اقتربل الناس حسابهم وهم في غفلة عرض ما يأتيهم من ذكر من ربهم أحدث إلا استمعوا وهم يلعبون وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قال رب بِيَعْلَمُ بي الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ اِفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٍ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ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 لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعَقِلُونَ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 فَفَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون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 يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن كن جزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين. أَوَلَمْ يَرَ الَّذينَ كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما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 وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي يذكر آلهتكم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 لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا ينصرون بل تأمين بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم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 بلهم عن ذكر ربهم عرضون أم لهم آلها تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل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 Bismillahirrahmanirrahim Kul innema unzirukum bil wahyi wa la yasma'u s-sumu ma yunzarun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 وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَوِىًّا وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ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 بِسْمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وأنا على مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ بَعْدَ أَن تُوَلُّ ظُهُورِكُمْ فجعلهم جزازا إِلَّا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون وقالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فأت به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوه ان كانوا ينقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم فقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يغركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله efla تعقلون قانوا حرقوا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعل لهم الأخسين ونجيناه الطن إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ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 إنهم كانوا القوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حكمهم شاهدين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 وَأَيُّبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الظُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ غُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل ما Min al sabirin ve adıxlar onları rahmetimizde. salihin. وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاغِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نج المؤمنين وذكرى إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الورثين ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارَ رَبَّهُ وَرَهَبَ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Ağzı b Allah وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَا هَا وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّهَا ذَهِيْءُ أُمْمَتُكُمْ أُمْمَتَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُنَّ وَتَقَطَّ ضَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌ إِلَيْنَا راجعون فَمَن يعمل من الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا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 Atımla harıdun, loo kan ha ola i alha tamma varodu ha, ve külün fiha kalludun, lhom fiha İnna ladin sabıqat lham min alhusna, olaik عنها mubardun, la yismagun hasisaha, vhem fi meshtahat alfushum khalidun. La yahzunuhumu'l-faz'a'l-akbar wa teteleqqa'humu'l-melâikah Hâzâ yawmukumu'l-lazî kuntum tu'radûn Yawma natwi'l-semâ'a كما بدأنا أول خَلْقٍ نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون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 وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْدٌ قَالَ رَبِّ حْكُمْ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ